وَالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْكِتَابَ هُوَ الْحَقُّ قُمْ فَادْعُ ثم أَ الن كتاب بينذين منهم <تصفيق> ظالمين جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَرَّرُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ رَبِّهِمْ فَغَفَرَ لَهُمْ ۚ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْهَزَ Hvala što pratite So oh. Mmm.